أخونا سامي بارك الله فيه يعني وعليكم السلام وحمد الله وبركاته يقول في السؤال قد يشاهد الفرد فيديو فيديوهات علمية أو تقرير مصور في أي مجال سواء مجال علمي أو سياسي أو مجال مفيد قد تحتوي هذه الفيديوهات على موسيقى في خلفية الفيديو قد تجد أنك تسمع لصوت متحدث وهناك خلفية موسيقية واضحة ولا يمكن فصل هذه الخلفية قد يكون أيضا هناك نساء متبرجات في جزء من المقاطع الفيديوهات فهل يجوز المشاهدة في هذا الوقت جزاكم الله خير يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والتبع ده وبعد نقول إن كانت الـ الـ الـ هذه الفيديوهات أو هذه التقارير المصورة يعني من العلم النافع والمفيد واللي احنا ما نستغناش عنه فالقعدة التي سننطلق منها أو من خلالها فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم يبقى لو في في الفيديوهات دي موسيقى خلفية يبقى احنا مش بنسمع انما بنتسمع يعني ايه الصوت جاي لنا غصب عننا وما نقدرش نفصله لو قدرنا نفصله يبقى ده لا شك ان هذا افضل ما قدرناش نفصله خلاص يبقى احنا ما نسمعش انما نتسمع يعني ايه هو الصوت بيدخل لنا يعني احنا ما لناش عمل في هذا هو بيدخل بقدر امكان إن انا لا اشغل نفسي بسماع الصوت بقدر ما اشغل نفسي بالشيء المفيد في الله ايضا قد تجد بعض النساء المتبارجات نبقى نغض بصرنا فاتقوا الله, الله ما استطاعتم يعني تغض بصر وتيجي لقطة كده فيها نساء تغض طرفك يبقى انت كده ان شاء الله عز وجل في خير وعلى خير والله تعالى اختنا امت الله السؤال ده من المرة اللي فاتت بتسأل بتقول هل ممكن ان نصلي قيام ليل مقسم بين أول وآخر الليل والله ممكن يعني هذا يعني ما عندنا شيء يعني يمنع هذا أنا هصلي مثلا في أول الليل الساعة أنا بنام مثلا الساعة 11 فهصلي لركعتين أربع ركعات الساعة 11 وهنام وهأوم إن شاء الله ثبت المنبي بتاعي على إني أنا أأوم قبل الفجر مثلا بساعة أو بساعة ربع أتوضى وصلي بقيت صلاة الليل بتاعتي وأختم بصراكعة الوتر لا بأس من ذلك فقد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقتا من أوقات الليل إلا وقد صلى فيه صلى الله عليه وآله وسلم والله تعالى أعلى وعلى يا أخواننا اللي عنده سؤال يبعته بسرعة علشان ها طيب أختنا أمت الله متواجدة معانا على الموقع ربنا يبارك في حضرتك ما هي صيغ صلاة الوطر ماذا تقصدين بالصيغ يعني, يعني الطريقة ولا ماذا تقصدين بالصيغ يعني لو أنت تستطيع أنك تبعتيلي على طول سؤال دلوقتي بماذا تقصدين من الصيغة أقولها وإلا هنقولك أنا كيفية صلاة الوطر الوطر لها أشكال عديدة صلها النبي صلى الله عليه وسلم هنمسك من البداية كده إما أن تصليها ركعة واحدة يبقى ركعة الوتر هتبقى واحدة اللي هي بالفاتحة وقل هو الله أحد وإما أنك أنت تصليها ثلاث ركعات منفصلات بركعتين متسلمي وركع هيبقى دول ثلاثة منفصلين يفصلهم تشاهد أخي هنصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وهنسلم وهنقرأ تشاهد ونسلم ثم نأتي بركعة واحدة بالفاتحة وقوله الله واحد هؤلاء يضم الثلاثة إلى بعضهم فتبقى وتر يبقى ثلاثة دول وتر وإما أن تصل الثلاثة بلا تشهد وسطا حتى لا تشتبه بفرض المغرب يبقى ثلاثة دول هنصلي في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقول أيها الكافرون في الركعة الثالثة بالفاتحة وقوله الله واحد وبنجلس للتشاهد الأخير وبنجلس جلسة التورق بنجلس جلسة التورق للتشاهد الأخير يبقى كده دول وجهين الوجه الثالث ان احنا نصليها خمسة خمس ركعات بنصليها خمس ركعات ايه 5 ركعات بنصلي 4 ركعات وبن نجلس للتشاهد الوسطى 4 ركعات ونجلس للتشاهد الوسطى ثم نقوم نجلس تشاهد الوسطى ونقرأ تشاهد الوسطى وندعو ندعو بعد التشهد الوسطى ما نقومش على طول ثم بعد ذلك نقوم الى الخامسه طيب الوجه الاخر وهو ان نصليها سبع نصلي سبع ركعات عند الركعه السادسه نجلس للتشهد الوسطى ف نقرا التشهد الوسطى ونجلس وإحنا جلتين ندعو بما فتح الله عز وجل علينا من الدعاء من خيرات الدنيا والآخرة ثم نقوم إلى الراكعة السابعة وننهيها بالتشاهد الأخير وبجلس التورق أيضا ثم نسلم أو أن احنا نصليها 7 نصليها 9 ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك صليها تسعة 8 ركعات كلهم ورا بعض وبرضو بالنسبة للسبعة الستة كلهم بعض الخمسة برضو كلهم وراء بعض يعني الركعة ونقوم الركعة ونقوم برضو التسعة كده 8 ركعات هنصلي ركعة ركعة ونقوم ركعة ركعة ونقوم طيب لغاية ما يبقوا تمام ركعات الركعة التامنة هنعد فيها ونقرأ التشهد الوسطى و ندعو بما فتح الله عز وجل علينا من الدعاء ثم نقوم إلى ركعة تسعه ونتمها وبعد ما ننهيها نقرأ التشاود الأخير ونسلم يبقى هذه هي الـ الـ يعني الـ الـ الأشكال التي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركعات الوتر لو حضرتك تقصدي الصيغ يعني كيفية يعني فهذه هي الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب أختنا برضو أمة الله بتسأل بتقول لنا ما هي أركان وشروط النكاح أو عقد النكاح الأركان معروفة إجابة قبول يقول ايه زواجتك ابنتي يبقى ده اسمه ايه ايجاب يرد ال العريس او اللي انا هزوجه او الوكيل عنه يقول وانا قبلت يبقى ده اسمه ايه قبول يبقى ايجاب زواجتك قبول قبلته يبقى ده ركني الزواج الزواج ركنين الزواج له ايه ركنان قب... إجاب وقبول طيب هل لو شروط نعمله شروط إيه هي الشروط شرط الأول إذن الولي لابد أن الزواج يكون بإذن الولي لأن ربنا سبحانه وتعالى تعالى قال كد فانكحوهن بإذن أهلين سروط النساء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زواج إلا بولي وشهده يعاد ايضا في حديث ستين عائشه رضي الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ايما امرأة لم ينكحها الولي يعني ما حضرش زواجها او لم يأذن في زواجها وليها وليها فنكحها باطل يبقى الزوج بتاعها باطل فنكحها باطل فنكحوها باطل قالها ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام أيوم امرأة لم ينكحها الولي فنكحوها باطل فنكحوها باطل فنكحوها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له يبقى احنا الشاهد بتاعنا فنكحوها باطل فنكحوها باطل يبقى لابد ان يكون ايه في ولي لا نكاح إلا بولي وشهداي عزي يبقى إذن الولي أو وجوده أو إذنه قد يكون مسافر ويوكل غيره أو يتصل بتليفونه يقول أنا موافق يبقى هنا مش موجود ولكن احنا خدنا إذنه يبقى إذن الولي والعلماء دقاق جدا في المسائل دي ما قالش وجود الولي لا قال إذن الولي فإلا بنقذ الولي خلاص يبقى منفعش الزواج فإذن الولي شرط مهم جدا من شروط الزواج لا يصح العقد إلا بهم الشرط الثاني حضور الشهود وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حضور الشهود إن الشهود تبقى موجودين ستنا عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حديث صحيح طيب بعض العلماء بيزيدوا شرط ثالث وهو الإشهار وهو الإشهار لماذا الإشهار؟ الإشهار يبعد الزوجين عن الشبهة ولا يجعلهما يعني أو تتناول سيرتهما على ألسنة الناس يشوفوا ماشي معاها في الشارع وبعدين يقول مين دي؟ قال دي جابها منين؟ صيدها منين؟ عاملها منين؟ يجبها الكلام ده أولا ان احنا كده بنعرض انفسنا للقيل والقال اما الاشهار فالناس كلها تعلم ان هذه فلانة زوجة فلان وان فلان هذا زوج لفلانة وهكذا تمام فمثل هذه الامور يعني لازم تبقى واضحة جدا يبقى دلوقتي نخلص من المسألة ان العقد له ركنين إجابة قبول وله ثلاثة شروط يعني على الراجح إذن الولي وشهود الشهود والإشهار والله تعالى أعلم طيب أختنا أما طلاب عتل بتقول جزاكم الله خيرا شيخنا وجزاكم أجبتم على سؤالي طيب الحمد لله رب العالمين. أخونا سامي مرحب بي يقول هل يجوز للمعتدة المتوفي عنها زوجها آه. أن تسافر لتزور أخاه المريض مرض شديد ويخشى أن يكون مرض موت لصعوبة حالته ولا تراه قبل ت... والله يجوز يجوز إن شاء الله والله تعالى أعلم لإن دي ضرورة وده يعني قد لا يعتب الوجوه بعد ذلك فهذه ضرورة والله أعلم أخونا سامي يصل أيضا إذا دخل شخص شخص لصلاة الجماعة وكان الإمام راكع فركع وبالكاد سبح ثلاثة سبحات ورفع مع الإمام فهل تعتبر ركعة أم أنه يجب أن يأتي بركن الاتمؤنان في الركوع هذا إن شاء الله تعتبر ركعة يعني تعتبر الركعة ولو بتسبيحة واحدة فإن التسبيحة الوحدة فرض وتسبيحتين بعدها سنة فإن شاء الله عز وجل تنعقد الركعة وتحسب إن شاء الله عز وجل